ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فماتون النذر فتول عنهم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 كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجل فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء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 اتبعه إن إذا إن إذا إلا في الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر. سيعلمون غدا من الكذاب الأشر. إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبل ونبئهم أن الماء قسمه بينهم كل شرب محتضر فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضل ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت قوم لوط بالنذر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 ولقد أنذرهم بضُشة نافَتَ ما رَوَبْنُذرَ ولقد رَأوَدُوهُ عَضِيفِهِ فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ فَذُوقُ عذابِ ونُذرَ ولقد صَبَحَهُمْ بُكْرَةً عذابٌ مُستَقِيلٌ فَذُوقُ عذابِ ونُذرَ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 أَكُفَّارُكُمْ خَيْرٌ مِنْ أُولَائِكُمْ أَمْ لَكُمْ بَرَاءَةٌ فِي الذُّنُوبِ أَمْ يَقُولُونَ نَحْنُ جَمِيعٌ تصل سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا من سسقر إنا كل شيء خلقناه بقدر